وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلنا إلى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء طرقه ما لا يعني هذا الحديث أولا في رفعه كلام لأهل العلم فصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأكثر أهل العلم على أنه مرسل ولكنه كما ترون قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين ولو احللناه من قلوبنا وأنزلناه عمليا في حياتنا لاستراحت قلوبنا وصدورنا وعقولنا وأرحنا من عاش معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا الحديث يقول عنه ابن رجب أصل عظيم من أصول الأدب أصل عظيم من أصول الأدب وعده أبو داود رحمه الله تعالى من جملة أربع أحاديث يدور عليها العلم وقال ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث وذلك لأن العلم لأن العلم نصفان نصف هو على جهة الفعل ونصف على جهة الترك وهذا الحديث نص في الترك تركه ما لا يعني فكأنه نصف العلم فكأنه نصف الدين يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن اسلام المرء يعني من مظاهر حسنه من مظاهر حسن اسلامه من المظاهر التي يوصف فيها إسلام المرء بأنه حسن فإن المرء قد يكون حسنا في اسلامه وقد يكون مسيئا في اسلامه فإذا كان تاركا ما لا يعنيه قلنا أنه حسن في اسلامه وقوله تركه الترك بمعنى التخلي. التخلي. وما لا يعني أي ما لا يهمه أو ينفعه في دينه أو دنياه من الأقوال أو الأفعال أو من الاعتقادات أيضا فإذا من حسن إسلام المرء طرقه ما لا يعني يقول من حسن إسلام المرء من هنا طبعضية أي من الأمور التي يعد إسلام المرء حسنا بها أنه يترك ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء قال حسن إسلام ولم يقل من الإسلام الحسن لأن الإسلام كله حسنا كله حسن ولكن إسلام المرء هو الذي يوصف بالحسن أو أنه قد اساء في إسلام يقولها تاني من حسن إسلام المرء لم يقول من حسن الإسلام لأن الإسلام كل خصاله فيها مصلحة ونفع وخير إنما إسلام المرء أي أفعال الإسلام التي عنده هي التي قد توصف بالحسن وقد توصف بالإساءة أي أساء في إسلامه ولذلك قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من إسلام المرء تركه لا يعني أي من حسن إسلامه وهنا وصف الإسلام بالحسن لأسباب منها أنه نبه على أن ترك ما لا يعني يعد من الإسلام الحسن الكامل فهنا نصف إسلام هذا الشخص بأنه حسن ونصف أيضا إسلامه بأنه قد أساء فيه أي أن هذا الشخص قد أساء في إسلامه يعني لم يأتي بالمطلوب منه في إسلامه وسنعلم أن المسيء إما أن يفعل المحرم أو ما فيه فساد عياذا بالله جل وعلا يكون قد أساء مع أنه مسلم فهذا الإسلام الذي اتصف به الشخص إذا أحسن فيه في أفعاله واقواله واعتقاداته يوصف إسلامه بأنه حسن وفيه دلالة أيضا على أنه لا عبرة بصورة الأعمال فعلا وتركا إلا إذا اتصفت بالحسن ودمر معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات وفي غيره أنك قد تفعل الشيء في صورة ظاهرها أن هذا الأمر حسن ولكنه لم يكن على قواعد الحسن في الإسلام فلا يكون عند الله حسنا وسنذكر بعد قليل ما هي صفات الحسن في الإسلام قوله تركه ما لا يعنيه وقلنا ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه سواء كان فعلا أو تركا في الدنيا أو الآخرة إذا من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه إذا أخذنا هذا الحديث بمفهوم المخالفة يبقى من اساءه الانسان في اسلامه انه يهتم بما لا يعنيه صح ولا لا يبقى من حسن اسلامه ان يترك ما لا يعنيه ما لا يهمه وما لا ينفعه في الدنيا والآخرة الاخره ومن اساءته في اسلامه او من قبح فعله في الاسلام انه يهتم بما لا يعنيه صح ولا لا هذا بمفهوم المخالفه إبأ لا يعنيه يعني لا يهمه شرعا أو كان أو فعلا إبأ إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعنيه ومن قبح اسلام المرء ان يهتم بما لا يعنيه ومن قبح اسلام المرء ان يترك لا يعنيه واضح ولا لا سهل خالص والله سهل ولا مش سهل يعني عندنا الان قسمه رباعيه عندنا من حسن ومن قبح خلاص عندنا حاجتين من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه صح والغلط صحيح هذا, هذا النص الحديث ومن حسن إسلام المر حرصه على ما يعنيه ما يهمه في أمر دينه ودنياه ومن قبح إسلام المر حرصه على ما لا يعنيه صحيح ولا لا حريص على ما لا ينفعه في الدنيا ولا الاخره ومن قبح اسلام المرء تركه ما يعنيه شيء يكون من عنايته ومن اهتمامه ومع ذلك فهو ي... يتركه عياذا بالله جل وعلا واذا اقسمنا القول والفعل والاعتقاد الى, أمور... إلى الاحكام الخمسة الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. قلنا من حسن إسلام المرء اهتمامه بما يعني. يدخل في دائرة ما يعني فعل الواجب وفعل المستحب أن هذا هو الدين وهذا ما يعني. لأن العبادة والدين إنما هي الواجب والمستحب. ومن حسن إسلامه تركه ما لا يعني لا يعنيه سيدخل فيه. المحرم أنه لا يعني لا يهمه ولا ينفعه لا في ذنه ولا في ذكرته يدخل فيه المكروه أيضا لأنه لا حاجة له فيه ويدخل فيه فضول المباحات أيضا وضحت الجسمة إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعنيه ومن قبح إسلام المرء أن يهتم بما لا يعنيه، ومن قبح إسلامه أن يطرق ما يعنيه، فتكون القسمة رباعيه وما يعنيه فسرناه بما بأنه ما ينفعه. والدليل على ذلك ما ورد في الحديث عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. احرص عليه على ما ينفعه. إما في أمر دنياك. او في امر اخرتك طالما انه نافع لك فلا بد ان تحرص عليه انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص والحرص فيه شده يعني طلب فيه شده لان الحرص ماخوذ اصلا من الحارصة والحارصه بمعنى ان جلده يشق حتى يصل الى العظم شف شدة شدة وقيل للمطر حارص لأنه يقع على الارض فيقشر القشرة في شده وقوة فحرص بمعنى كن شديدا وقويا في الحرص أو في طلب ما ينفعك إبا اذا الأمور التي تنفعك سواء كانت في أمر دين في أمر الدين يبقى الواجب والمستحب او في امر دنياك من المباحات احرص عليها فهي مما يعنيك واذا كان الامر من المحرم او المكروه او من فضول المباح او ما لا ينفعك في دنياك فلا تحرص عليه ولا تهتم به فهذا دلالة على حسن اسلامك نعم طبعا المرء إذا كان الشيء إذا كان دينيا يشترط فيه ما قدمنا من الشروط في الاحاديث السابقة من الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويجمعها قول الله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع من ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ومن احسن دينا يعني احسن دينا من حسن اسلامه من هو الذي حسن ممن اسلم وجهه لله هذا المخلص لله جل وعلا الذي يعمل العمل ايمانا واحتسابا لله جل قال وهو محسن وهو محسن اي في عمله وذلك بمتابعه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أن يكون محسنا فهذا هو الإحسان في الأفعال واجبا أن يكون لله جل وعلا ومتابعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن إسلامه أن يهتم بما يعني حتى ولو كان من أمر دنياه من المباحات من فوائد هذا الحديث أنه لابد للمرء أن يحرص على ما ينفعه وهذا دلالة على حسن إسلامه فكما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله من الخطأ أن نفهم أن ما لا يعني الإنسان إنما هو محصور في الأمور الدنيوية لأنه قد يكون أيضا في أمور اخرويه أو أمور عقدية ولكن لا تعنيه لأنه لم يكلف بطلبها ولا البحث عنها مثال ذلك البحث عن كيفية الصفات يعني مثلا ثم استوى على العرش يقول كيف استواؤه؟ هذا مما نهينا عن السؤال عنه حتى سمى مالكا رضي الله عنه من يسأل عن ذلك أنه مبتدع قال الكيف معلوم كيف معلوم أي معلوم المعنى والسؤال عنه بدعه لأن السلف لم يسأل عنه لأننا لن نصل إلى معرفة كنهي وهذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فالسؤال عن هذا مما لا يعني صحيح لنا كذلك مما لا يعني بعض التفاصيل التي لم ترد مثل مثلا ما نوع الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ وكلبهم باصف ذرعي بالوصيل ما نوع الكلب وما لونه وفي أي الجبال وما هي نوعية هذه الجبال كل هذه السئلة لم يرد بها دليل فهذا مما لا يعنيك وطالما أن القرآن سكت عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في السنة فهذا مما لا يعنيك وتكلفه تكلف يضيع الوقت ويضيع العمر كذلك تعلم بعض المسائل قد تكون مما لا يعنيك من مثلا تعلم المنطق والفلسفه يعني في المنطق مثلا حتى في ان بعض الاصولين جالسون بمقدمات منطقيه في بعض كتب الاصول قال عنها ابن تيميه هذه لا ينتفع بها الذكي ولا لا يحتاجها الذكي ولا ينتفع بها البليد, البليد البليد لا ينتفع بهذه المقدمه والذكي لا يحتاج الى مثل هذه المقدمات المقحمه في هذا العلم كذلك أيضا مما لا يعنيك أن تعتني بشؤون الآخرين وخصوصياتهم والا تسال تسأل الناس وتعطيهم وجهك أعطوك أو منعوك إبا إذن خصوصيات الناس هذا مما لا يعني. بعض الناس يسأل عن تفاصيل التفاصيل فلان. كم زوجة تزوج كم عدد اولاده من أين ينفق كم نفقته كم كذا هذا يعنيك هذا مما لا يعنيك ولذلك بعض الناس يشغل الناس بمثل ذلك يا ذنبنا. فهذا مما لا يعني ولا يسأل عنه أيضا كذلك أيضا قد يفهم بعض الناس خطا أن الانشغال بالقصص والوقائع التي لا تتعلق بقصد صحيح مما يعني انما هذا ايضا مما لا يعني يعني لو قلنا ان هي تقرا احيانا القصص والوقائع وهذه الامور لا باس انما لا تعني يبقى لا تسأل عنها وفر وقتك ولا تضيع عمرك يعني بعض الناس مثلا كتب زي الف ليله وليله وكليلة يا كتب أدبية وفيها بعض المعاني الرائقة ولكن إنسان لم يختم كتاب الله فهما ولا علما يذهب يستقل معاني من هذه الكتب ويترك الأصل فنقول لا رتب اولوياتك هذا مما لا يعنيك الآن الذي يعنيك أن تفهم مراد الله جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا قد يفهم الناس هذا الحديث فهما خاطئا فيعدون مما لا يعنيهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا رأى منكرا على بعض الناس فإنه لا ينكره بحجة أن هذا مما لا يعنيه دع الخلق للخالق دع مال لقصر لقصر ومال قيصر لقيصر هذا لا يعنيه يقول ذلك في نفسه وهذا خطأ وفاهم أيضا قول الله جل وعلا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم خطا كما فهم هذا الحديث ولذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا الفهم الخاطئ قام على المنبر وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه شك أن يعمهم الله بعقاب منهم إذا رايت منكرا هذا مما يعنيك ولا مما لا يعنيك مما يعنيك أن تزيله واتكم منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المسلحون هذا مما يعنيك فلو تركنا من يفعل المنكر لغارقت الأمة جميعا وذلك كما في الحديث حديث النعمان بن بشير مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا, أرادوا أن يستقوا الماء مروا بالذين في اعلاها فكل شو أعدوا عليهم ديؤوهم قالوا طيب هلا خرقنا في نصيبنا خرقنا نحن لينا جزء التحتان فنعمل في خرم ثق فنستقل ماء ولا نؤذي من فوقنا بس عندهم حسن حسن يعني إرادة صحيح هم يريدون الخير لا يريدون آذى من فوقهم ويحصلون الماء فقال النبي فلو تركوهم صلى الله عليه وسلم لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا اذا مما يعنيك ولا مما لا يعنيك لا يعنيني اذا رأيت قضايا اجتماعيه فاسدة في المجتمع ان تواجهها على قدر استطاعتك وهذا مما يعنيك ايضا مما لا يعني الشخص كما قدمت التدخل في خصوصيات الناس حتى ولو كانوا اقرب الاقربين كثيرا جدا من المشاكل تقع لعدم الأخذ بهذا الحديث مشاكل بين الصراع الدائم بين الأب والأم للزوج والأب والأم للزوجة كلاهما يريد أن يسيطر على الموقف وكلاهما يتدخل فيما لا يعنيه صحيح ولا لا الصحيح أنه يتدخل هنا يطلب منه التدخل ولا حل إلا التدخل أما في الأمور البسيطة هذا لا يعني طالما أن البيت قائم والزوج والزوجة عندهم التفاهم والمسألة تمضي نه عضو يتدخل الأم تعود تسأل البنت طب أنت النهارده عمل إيه وكلمك إزاي وعيونك إيه وطلوا وعملت إزاي إنت مالي في قاربهم ينجون به طالما أن هناك نجا مات التدخل لما يصل الشقاق إلى مرحلة معدومة بساعتها يجب النصح والتدخل و... ويكون التدخل من كلا الطرفين لحل الأزمة مش التدخل لإيجاد أزمة أخرى وهي بقى مسألة يعني كل أحد يبحث عن نفسه وعن من أساء إليه وهلي بيساء و... ورد الكرامة والشرف والعيلة والأسرة وندخل في شفاق الله به عليم كذلك أيضا لابد بد أن نعتني وأن نقف عند كل شيء نفعله أو نقوله في خمسة أسئلة إذا نفسك خمس خمسة أسئلة عند كل قول وكل فعل تفعله السؤال الأول لما قلت هذه الكلمة أنت قلت كلمة من الكلمات لما قلتها السؤال الثاني اكانت مما يعنيك السؤال الثالث هل نفعتك الكلمة التي قلتها السؤال الرابع هل ضرتك لو لم تقلها يعني انت لم قلتهاش أضرك السؤال الخامس هل جعلت مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فغنمت ثوابها وتركت هذه الكلمه التي لا تعنيك تخيل لو احنا مشينا بهذا الممثل لصفحتنا الملائكه في الطرقات يعني بعض السلف يقول حاولت مع هذا الحديث عشرين سنة وتركت كل خصلة إلا هذه الخصله اللي هي تركوه مالي مش قادر يجيبها دي صعبة جدا ولذلك يعني ناخذ من النهاردة السبت للسبت القادم وتقولوا لي تجاربكم بقى في ورقه كده يعني حاول خلال اسبوع أن تترك مالا يعني قول لي يعني ما هي التجربة يعني ده ذكاه الحديثه ان نعمل به فخلاص يبقى الاسبوع ده نترك مالا يعني قل لما تيجي تقول قولة وتفعل فعل اسا نفسك ده يعنيك ولا لا هل في منفعه ولا لا طب لو ما قلتوش أو لم أفعله هل سيكون في يعني ضرر ولا لا طب لو أبدلته بغيره من الخير هل يكون في افضل منه ام لا كذلك ايضا ليس مما لا يعني الانسان ان يترك مداعبة اهله واولاده على سبيل التبسط والتودد لهم فان هذا مما يعني لان ده من المباحات التي يؤجر عليها إن هو يداعب اهله زوجته واولاده ولذلك في الحديث عند النسائي بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغ وسهو ولعب إلا أربع خصال, إلا أربع خصال مداعبة الرجل امراته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين وتعليم الرجل السب... وتعليم الرجل السباحة إبا كم امر اربعه ومأجور فيهما أم يعني دي كلها أن يداعب امراته وأن يؤدب فرسه ويمشي بين الغرضين الغرضين اللي هو تعليمه للرم الغرض بمعنى أنه يرمي بقوسه ونبله تدريب. لأن كلها أمور يعني من باب أنها مقصد لغيرها فكانت مطلوبة أيضا كطلب المقصد يعني مسألة مدعبة الرجل للزوجة وملعبته للأولاد هذه داخلة في مقصد عظيم وهو استبقاء الزوجية وده مقصد من المقصد الشرعية العظيم كذلك أيضا تأديب الفرس والمشي بين الغربين والرم هذا في مقصد لان في جهاد وحمايه الدين بهذا الجهاد وهذا أمر مطلوب ومقصود كذلك تعليم الرجل السباحة ان يتعلم السباحة هذا أيضا من الأمور الطيبة يعني كثير جدا من الناس بيستدلوا على مسألة تعلم السباحة بقوله عمر علموا أولادكم السباحة والرماية ورقوبة عندنا حديث صحيح يثبت فيه الأجر لمن يفعل ذلك فلا يعني نتركه ونعدل عنه إذن خلاصة الأمر أننا نحتاج إلى أن نترك ما لا يعنيه وأنا أريدك كده تعمل دوائر وتكتب ما لا يعنيك مما تفعله ستجد كم كبير جدا وأوقات مهدره في ما لا يعنيه ولو أن الإنسان يعني ركز فيما يعنيه والله لا فتحت له بركات لا يتخيلها في الدنيا. فأي سؤال على البزن؟ الحديث الثالث عشر روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومر معنا قول أبي داود أن هناك جملة أربعة أحاديث يدور عليها العلم منها هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه راوي الحديث فطبعا الراوي في الحديث الماضي مر معنا صحيح مر معنا ابو غيره لا لم يمر مر معنا خلاص لم ناتي لترجمه مره اخرى راوي الحديث معنا هو أنس ابن مالك ابن النضر رضي الله عنه أرضاه وكنيته ابو حمزه كنيته ابو حمزه المدني الانصاري لماذا كني بأبي حمزة قيل لأنه قطع بقلة حمزة وهي بقلة حريفة يعني حرة في طعمها لذع فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة فنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الكن أحيان بالمواقف فهنا معانا سمي سماه أبا حمزة لأنه قطع هذه البقلة لبقلة حمزة حمزه مع أبي هريرة بأبي ورايرا كم معه هرى كما سبق، وكذلك أيضا علي بن أبي طالب كناه بأبي تراب لما غاضب فاطمه وذهب إلى المسجد فراه قد نام وقد اثر التراب فيه فنفض عنه التراب وقال قم يا أبا تراب فهي نفته طيبة إن هو ترتبط هذه الكنى بمناسبات. نعم, نعم. نعم. ها؟ ها؟ طب نخلها في الآخر عشان هو اللي فات كلمة حمزة أصلا في اللغة تدل على حدة في الشيء تدل على حدة في الشيء ولذلك يقال للرجل الذكي الفؤاد حميس يعني ذكي الفؤاد حميس ولذلك في قصود الشماخ وهو يصف قوسه بعدما كسرها هل فيهم قصة بتاعته لو قصيدة ماتعه يصف فيها قوسه وحكى هو يعني هذا القوس كان يصف به ليلا فضرب بالقوس فلم يصف شيئا فكسر قوسه ولما أصبح وجد أن كل ضربة ضربها أصابت هدفا فبكى عليها بكاء مرا وكتب فيها قصيدة طويلة إن الشماخ فمن ضمن يقول في القلب من اللوم حامزه يعني لوم شديد فيه في قلبه على أنه باعها أو أنه كسرها أم انس بن مالك هي من أم سليم بنت ملحان واسمها الغميصاء أو الرميساء ويقال لها أيضا سهلة وقيل غير ذلك والأشهر هو الغميصاء بالغيم خالته أم حرام بنت ملحان الأنصارية وهي صحابية قدم أنس لنا وهو ابن عشر سنين وتوفي عليه وسلم وله عشرون سنة وخدم النبي صلى الله عليه وسلم قيلة مكسه معه ثلث عشرة سنين يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك هذه تعد من مناقبه يعني يقول من مناقبه أنه خادم خادماً النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أعلى من طبه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم رأيكم لو أنكم موجودون في المدينة في العهد المدني من منكم يريد أن يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم الكل صحيح أنا أقول يا من كان صادقا فعندك سنه اخدمها اخدمها, أخدمها علما ودراية ورواية وتبليغا للناس فإن هذه أعظم الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله وتبليغ سنته إلى أمته أو إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو يعني أفضل من الجهاد قال لأن تبليغ السهام إلى نحور العدو يستطيع كل أحد أما تبليغ سنته فلا يستطيعه إلا خلفاؤه من أمته من بعده فإذا عندنا يعني الحب والصدق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كذلك أيضا من مناقبه أن النبي دعا له صلى الله عليه وسلم فدعا له بالرزق والبركه قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيقال يقول أنس بعد ذلك فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو المئة اليوم يعني أنس لم يمت حتى رأى من نسله من اولادي وأولاد أولاده يعني أكثر من مئة أكثر من مئة شخص وبورك له في ماله وفي عمره فقد مات وقد نيف على المئة يعني وصل المئة او يزيد سنة أو سنتين وفي رضي الله عنه في سنة إحدى وتسعين وقيل سنتين وقيل ثلاث وغسله محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وقد بلغ أنس المئة عام نعم كان أنس رضي الله عنه محبا حبا جمد لطلبة العلم وكان يقربهم منه رضي الله عنه ويقول لهم لأنتم أحب إلي من عدتك من ولد أنس إلا أن يكونوا في الخير أمثلا يعني يقول للطلبة أنتم أحب إلي من بعض أولادي إلا أن يكونوا في الخير مثلكم فساعة ساكون حب الفطر مع الحب محبته للعلم ومرضات الله يعلو على هذا أما غير ذلك فكانت محبة الله جل وعلا في قلوبهم أعلى من محبة النسب ومن محبة القرابة النسبية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن يعني إيمانا كاملا إيمانا كاملا أحدكم المقصود به جميع المسلمين وهم امه الإجابة امه الإجابة امه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخيه أي لاخيه المسلم وسياتي أن من بعض الفضل أحاديث المسلم ما يحب لنفسه أي ما يحبه لنفسه كما سياتي من أمور الخير نعم يقول لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم هذه النصوص التي نفي فيها الإيمان يكون النفي فيها بمعنى الإيمان الواجب وتكون الصفة المنفية فيها دلاله على انها صفة واجبه واجبة الفعل يعني إذا أتى نص ينفي الإيمان ونص آخر يثبت الإيمان فساعتها نقول أن المنفي هو الإيمان الواجب الكامل كمال الوجوب وأن الصفة المنفية دلالة على أنها واجبة والإسلام ثابت لهذا الشخص ولكن انتفى عنه الإيمان في هذه الجزئية وضحت إبقى لما المنفي ما هو؟ الإيمان الكامل كمال وجوب ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث لا يستكمل العبد العبد الإيمان لا يستكمل العبد الإيمان إبه هنا الإيمان المنفي والإيمان الكامل كمال وجوب وهذا دلالة على أن هذه الخصلة ملها واجبه أنه يجب عليه أن يفعلها يعني كما في الاحاديث الأخرى قال لا يزني الزني في يزني وهو مؤمن وورد في بعض الأحاديث أنه مؤمن قال وإن زنى وإن, وإن سرق كيف نجمع أن المنفي هو الايمان الكامل كمال وجوب والمثبت هو أصل الإيمان أصل الإيمان ولذلك يقول ابن حجر والمراد بالنفي كمال الإيمان الإيمان المقصود به الواجب ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم أي في كلام العرب وفي كلام أهل العلم وفي السنة كقولهم فلان ليس بإنسان لم واحد يعمل عمل فظيع وشنيع شنيع نسل عليه هذا مش بنا آدم صح هل انتفت من عند الآدمية لا صفه من صفاتها الواجب التي كان يجب أن يفعلها فنقول ليس بإنسان يعني لا يستحق أن يوصف بالإنسان فنفينا عنه الحقيقة ولم ننفي عنه الأصل فهنا نقول نفينا عنه الواجب الإيمان الواجب ولم ننفي عنه أصل لم ننفي عنه أصل الإيمان ولذلك ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث في الصديق بقوله باب من الإيمان أن يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الايه من الإيمان أي من خصال الإيمان يعني هذه صفة واجبة من صفات الإيمان وقال ابن منده أيضا رحمه الله في ترجمة على هذا الحديث قال ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم ازداد إيمانا ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم ازداد إيمانا إبا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه يبقى مش يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب الأخي. أيضا في هذه اللفظه دلاله على أنه الإيمان الواجب لأنه قال لأخيه يعني لو, لو لم يفعل هذه الخصله سيكون عقد الأخوة أيضا موجودا وعقد الاخوه انما يعقد بإيه في والإيمان إنما المؤمنون إخوة وفي ق... كما ترون في مساله القاتل قاتل النفس قال فمن عفي له من اخيه شيء فقال لاخيه فالاخوه ثابته فاذن عقد الامان ثابت فالقاتل ليس بكافر فانه قال لأخيه وهنا قال لا يؤمن حتى يحب لأخيه ابا عقد الاخوه موجود ايضا في هذا الحدث طبعا مسألة الإيمان يزيد وينقص أظن قد أخذتمها في التوحيد صحيح هذا اعتقاد اهل السنه والجماعة يقول ابن رجب والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه فإذا ذال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك مالش ما فقد زال ايمانه فدل على ان هذا الايمان لمن الواجب الواجب قال لا يؤمن احدكم هنا قال احدكم احدكم مذكر ام مؤنث كلمه احد مذكر ولا مؤنث شاكين ليه مذكر طب هل هل النساء يدخلن في هذا الحديث صحيح يدخلنا فلماذا لماذا قال احدكم لم يقل لا يحب لا يؤمن احدكم او احداتكم حتى تحب وتحب لان هناك في اللغه العربيه ما يسمى بالتغليب اسلوب يسمى بالتغليب فعل يغلب جانب الذكر على جانب المؤنث وضحت وضحت ولذلك يقال للشمس والقمر القمران الشمس مذكرا لمؤنث مؤنثة والقمر فيقال لهما القمران ويقال الأب والأم الأبوان صح لماذا لتغليب جانب النساء على هذا النص تدخل فيه النساء ما لم يدل دليل على تخصيص الرجال دي. إذن النصوص التي فيها إرشاد وتعليم للأمة تستوي فيها النساء مع الرجال إلا بدليل يدل على التخصيص تخصيص الرجال أو تخصيص النساء وللحديث الذي ذكره النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال ولذلك في الحديث أن صلى الله عليه وسلم يقول الوالد الوالد أوسط أبواب الجنة المقصود بالوالد الوالد والوالدة وإنما هنا ذكر من باب التغليب قل لا يؤمن أحدكم حتى يحب الياس قلنا أحدكم يعني أنتم يا معاشر المسلمين فالأمة هنا المقصود بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة لأن أمة الدعوة يدخل فيها الكفار أما أمة الإجابة فهي مخصوصه باهل الإيمان إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه في بعض طرق الحديث قال حتى يحب لأخيه المسلم طب لو كان الكلام كده بهذا الحديث وليس هناك رواية أخرى يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه هل يدخل فيه أخوة النسب الظاهر لا ولكن بعض أهل علم الامام النووي رحمه الله ذكر في شرحه المنسوب له أن أخوة النسب داخل حتى ولو كان كافرا وقال لا يؤمن احدكم حتى يحب اليخي حتى ولو كان كافرا ما يحب لنفسه من إيه من الإسلام ان يسلم مثلما اسلم وان يكون طائعا لله مثلما هو مطيع لله هل ممكن يدخله ولكن وردت روايه اخرى تقيد هذه اللفظه لأخيه بلفظه المسلم المسلم لا يحب لاخيه المسلم ولذلك رجحنا انها اخوه الدين ليست اخوه النسب و الدين اقوى من اخوه النسب قال ما يحب لاخيه هو اللي يحب لاخيه قال ما يحب لنفسه طب وهو إيه اللي بيحب لنفسه؟ الخير. الخير وهقول ليه دلوقتي طبعا وردت رواية أخرى وهي طريق من طرق هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير إيه بل الكلام هنا إيه؟ مقيد بمحبتك لأخيك ما أحببت لنفسك من الايه من الخير والخير هي كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والاخرويه وتخرج المنهيات أنا قلت الكلام ده ليه لأن بعض الناس متهور وبعضهم محب للحرام ولا يحب شرب الخمر يحب كذا فهل يقول انا ملتزم بهذا الحديث أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي وأنا أحب لنفسي هذه المعصية إذن أنا أحب عشان أكون مؤمن كامل الإيمان طبعا هذا فهمي مغلوط ولذلك نبهنا على أن هذا لا يسوغ إلا في المحبة الخير وهي إرادته لهذا الأخ إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه وبمفهوم المخالفة ويكره ويبغض لأخيه ما يبغضه ويكره لنفسه صحيح من من لازم الكلام بمفهوم كما يقولون دليل او مفهوم المخالفة لأن القاعدة تقول حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه أنا أحب, أنا أحب النور إبا أكره, أكره, اكره الظلمه, الظلمة. ولذلك, ولذلك واحد, واحد يحب الله إبا لابد أن يكره كل من عبد من دون من دون الله. الله هذا أمر يعني بدهي جدا إبا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما لا يحب لنفسه فمن لم يكن عنده هذا الخصلة أو الخصلة من خصل الإيمان فهو إيمانه ناقص وقلبه فيه حسد الإمام النووي رحمه الله يقول والشخص متى لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا يبقى الحسود أو الحسد ان ما تحبش لأخيك ما تحب إيه يعني معناه أنك تكره النعمة على أخيك صح ولذلك بعض العلماء يفسر الحسد به يفسره بأنه تمني زوال النعمة عن الآخر ولكن ابن تيمية منحق رحمه الله تعالى فسر الحسد بأنه كراهه نعمة الله على الآخر سواء تمنى زوالها أو لم يتمن الزوال مجرد بس كاره لتلك النعمة على أخيه ممكن تكون موجودة وتمنى زوالها أو لم يتمنى المؤمن هو كاره وخلاصي حسود عياذا بالله جل وعلا وهذه من أشد الصفات التي ذمها الشرع فإنها صفة من صفات إبليس يعني أول معصية في السماء كانت الحسد أن إبليس حسد آدم على ما خصه الله به وأول زنب ارتكب في الأرض وقتل كان بسبب الحسد أيضا جريمة الحسد دي جريمة ما بعدها جريمة ولذلك انتقل هذا الداء العين في الأمم الملعونه ايضا كاليهود قال تعالى في شريم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم هفارا حسدا من عند أنفسهم وقالت تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله لماذا تحسد الناس ذكره نعمة الله جل وعلا على الناس وانتقل هذا المرض بعد اليهود إلى الكفار ريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين حسدوه ازاي يتفضل علينا بهذا الأمر بهذا بالله جل وعلا إنما نحن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا فما يحب لنفسه الذي لا يحب لأخيه لما يحب لنفسه فهذا حسود عياذا بالله جل وعلا وهذه من المعاصي العظيمة والخصال الدميمه ولذلك في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته من وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه اما يحب للناس ما يحب لنفسه إيبا اذن هذا الحديث ان عملنا به سلمت الصدور وانتفت هذه الضغائن من القلوب فحب لاخيك, لأخيك المسلم ولاخوانك المسلم من الخير ما تحبه لنفسك يعني تحب إن, أن تكون مثلا مدافعا عن سنة النبي وتحب لاخوانك تحب أن تكون متفوقا وتحب الإخوان تحب لنفسك الخير الصح وتحب الإخوان ولذلك انظر يقول ابن عباس إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم, كلهم يعلمون منها ما أعلم يمر على الآية يعرف معناه, معناه ويستخرج منها فوائد يقول أحب أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم مش يستأثر لو استأثر يعني استحوذ على هذا العلم ولم ينشره دل على حبه للرياسه وليس حبه لله جل وعلا ولا لتبليغ دين صح هو عايزي بي عنده والكتاب اللي مش عند غيره وعنده من المعلومات ما ليس عند غيره ليفوق ليه اقرانه هو ده الا وعي إنما شوف شوف يعني صفاء النفس في طلب العلم عشان ده برضه يقع في كثير من الطلب يبقى فيه يعني مش, مش منافسه في الخير وتمني وحب الآخر ما تحب نفسك ده انما منافسه بغيضه والذات يقول الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي شيء منه الناس كلها تتعلم العلم وما يقولوش إن الشافعي اللي علمنا عدنا بس المهم أن الناس تتعلم ذلك لأن هذا هو مراد الله ومحبوب الله والذي يحب لأخي ما يحب النفس المؤمن كامل الإيمان يتفق مراده مع مراد الله أن يكون هناك طلبة علم كثيرون مشايخ كثيرون أفاضل كثيرون هذا محبوب لله ولا لا محبوب لله فطالب أنه محبوب لله فأنا أحب ذلك ولا أبغضه ولذلك التنافس المبشع أحيانا الذي يحدث وينقلب إلى تباغض وتحاسد وشتائم إنما يحدث لعدم وجود هذا الحديث إن زي فلان مشهور وفلان كذا طب أنا فين؟ وانا اعلم منه ما يبقى بدخلنا في داء الجليس وداء قارون على طول ما عادش بقى موضوع علم شرعي و... وامور طيبه ومزيد وجنه نتنافس عليها لا ده منفسة على رئاسه دنيويه وليست اما التنافس للاخره الجنه عرضها السموات ووسع جدا فإذا نافست في أن تصل وتكون أقرب إلى الله فالمكان يتسع للجميع يعني المنافسة في الآخرة مش منافسة إما غانم أو غارم. زي الدنيا كده تخش صفقة مثلا إما أن تكسب أو تخسر صحيح إنما المنافسة للآخرة لعمل الآخرة كل الناس كسبانه والدرجات تتسع للجميع تخيل لو أنت عشرة وعندنا جوائز للعشره إن عملوا عملا معينا عشر سيارات ولكنها مختلفة الأنواع والمالية ونحن نتنافس وأحب لهم أن ما أحب لنفسي أنا بضرب مثال فكلنا سنصل صح؟ يبقى في حسد؟ يبقى عندك كره للنعمة التي إن سبقك بها أحد؟ مفيش فيش الكلام بخلص ولذلك أفضل أنواع المنافسات أن تنافس نفسك ما تنفس غيرك لأن غيرك ممكن يكون مفتوح عليه وموفق وإنت متعرفش تعرف فهيصيبك الألم لأن المنافسة والغبطة الغبطة جائزة يعني ابن تيمية يقول في الفتاوى الغبطة جائزة وتركها أول أولى ليه لأنها بتسبب تعب قلبي برضي حرقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه عمر رضي الله عنه بمن لموسى وشبه ابا بكر لإبراهيم عليه السلام ليه لأن موسى عليه السلام كان ناظرا إلى المنافسة في رحلة الإصلاة والمعراج لما النبي صلى الله تخطاه إلا حصل بكى طب بكى ليه لأنه كان يظن ان ما حدش يسبقه فرأى أن صلى الله عليه سبقه هو مش بيبكي لسابق فقط لا لان في حد اقرب الى الله منه فهو يغبط النبي ولكن المنافسه فيها ايه فعرق فبكى من اجل ذلك وكان عمر كده عمر مع ابي بكر مش كان كده ابو بكر عمر يا يريد ان يسبق فيدعو النبي الى النافق ياتي عمر بنصف المال وما يقولش حد ويقول نصف المال فيفاجئ في المجلس ان ابو بكر ايه اتى بماله وبعدين يقول نفسه ما تركت يقول تركت لهم الله ورسوله بعد تكرار المحاولات من عمر وأن هو ولا مرة سبق أما أنه آخر مرة دي بقى قال والله لا انافسك بعدها مش قادش يعني أنت خلاص في واحد موفق ومبذول له الخير صح ولا لا واحد بيحفظ من مرة وأنا بحفظ من عشرين مرة هل أحسده ولا اغبطه دا ما نفعش يتنافس ده خلاص ده ما عنده جدا ولذلك بعض السلف كان يعيش مع البخاري يعني ما يحضرني اسمه الان وكان دائما مع البخاري البخاري دا مين وليه كده فنام معه ليلة قال فكان كلما نام يعني بمجرد يعني ان يكون ساعة يقوم فيسرج البتاع ويكتب الحديث ويغفل تاني ويقوم كأنه قلبه ايه مشغول طول الليل قال فلما أصبحت علمت فقلت لنفسي ذلك فضل الله يؤتيه من يشهد ده ما يتنفسك حاش يظل نفسك فخلاص دعو ليه لأن المنافسة الغبطة جائزة ليه تمني أن تكون مثلة ولكن تركوها إيه نفس نفسك إنت بالنهاردة أنا ضغطي. حفظت صفحة بعد 20 يوم أخلهم صفحتين في اليوم بعد 30 يوم بثلاث صفحات و أنا أعمل إيه بجود, بجود مع نفسي, مع نفسي. انا كده في مأمن, مأمن من الحرقة من الحرقه التي تصيب احيانا حتى في المنافسه طيب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني, نفسي. نفسي. يعني الكلام حتى لا نطيل واخلص لمساله الايثار في القرب الإثار في القرب انت في الصف الاول دخل واحد أخيك ح... الذي تحبه فتقول لها خليك أنت ونهارك عنه أن يجوز هذا الإثار دخلنا فالمسجد ليس له مؤذن راتب لازم حضر كومتك تتأذن فليت على تتأذن هل يجوز الإثار هذه مسألة يسميها لعلم الإثار في القرب أي ما يتقرب به إلى الله جل وعلا هل هذه تدخل معنا في الحديث لا يحب أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي ما يحب لنفسه نقول أنها غير داخلة نقول لا يجوز أن تؤثر غيرك بقربة على نفسك طالما المجال في مجال التقرب الى الله طبي شوف ابن القيم يقول يقول وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك ومالك مع الله فلا تؤثر به احدا فإن اثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. لا تاني يقول وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك ومالك مع الله إبه الكلام ده شرط يكون معيه مع الله يبدأ قرب من القرب، سواء كان في الملأ أو القلب أو الوقت قال فلا تؤثر به احدا ليه قال فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم أوضح منها بها كلام الصيوط في الاشباه النظائي يقول لأن الغرض من العبادات التعظيم العبادات دي أنت بتعمله لتعظم بها الله قال لان الغرض من العبادات التعظيم فمن آثر بالتعظيم فقد ترك اجلال الاله انت في الصف الاول وجيت عشان الصف الاول دليل إيه المصارعه المين لتعظيم امر الله جل وعلا صح صحيح ولا لا صحيح صح؟ فانت اذا آثرت بهذا كانك عملت ايه أضعفت هذا التعظيم عندك فيقول لا لا تؤثر أحدا بقربه وضحت لا تؤثر أحد والأقرب من كلام أهل العلم زيبيوتان الصيوطي أن الإيثار يحرم في القرب الإيثار في القرب يحرم بعض أهل العلم قال ولكن كلام أهل العلم يستشفه منه أنه حرام ولا لنوز نعم. نعم. نعم طيب بعض العلماء طيب. بيخرج نعم. مسألة الصف الأول يقول إذا كان هناك مقصد شرعي آخر من هذا يجد الإثار قال زي قالوا على لأن نبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يلني منكم أولو الأحلام والنهى يعني يكون تاليا لنبي صلى الله عليه وسلم في الصف هم أولو الأحلام والنهى فإذا وجد شاب صغير مميز، واتى رجل من الكبار الختم الحافظ العاملين الفقهاء هل نضعوه في الصف الأول ونرجئ هذا الصبي؟ إذا حملنا الحديث على قوله ديالني بمعنى اجعله قول الأحلام وأنه بعدي جاز ذلك وهذا ليس من الايثار بالقرب ولكنه سيكون لامر شرعي اخر وهو تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها انهم ذوي العقول الرجحة انهم زو ما قلت كده اهل الفقه والعلم فذن يتقدموا ولكن الحديث له معنى اخر ومعناه يا لني اولو الاحلام والنهى معناه يا اولو الاحلام والنهى سابقوا الى ان تكونوا خلفه عليكم تأتوا مبكرين لتكونوا خلفي فهذا فيه حسن لهم على المجيد مبكرا وليس فيه معنى يكون في لصر أيضا ليست. كذلك إنما مسألة ترك بعض القرب للأمور المحرمة ده مسألة تانية خالصة زي مثلا تقبيل الحجر الأسود أو مسه هذا سنة صحيح؟ ومع ذلك يترك طب لماذا تتركه يقول للزحام لأن مزاحمة المسلمين والإضرار بهم محرمة لأن مزاحمة المسلمين والإضرار بهم محرمة فيقول أنا أتركه لأنه حرام إذا زحمت ارتكبت محرما واللمس والمس والتقبيل إنما هو مستحب فمن العقل أن أترك المستحب نقول أنت مأجور وأخذت أجر من فعل ذلك كذلك أيضا مسألة الزحام على الصف الأول طبعا بعض الناس وخصام في رمضان يعني ممكن في الأهم العادية تلاقيه بيجيه معادي إنما في رمضان تحس إن في مصاراة على إيه رمضان هو وقت الصف الأول واتي فاجد فرجة صغيرة لا تسع لغلام رضيع وعايز إيه؟ يحشر نفسه كده في النص كده ويقول في زحام ايه الموضوع ويضايق الاخرين وبعدين يعني يكون بقى في عداوة لقيت في الصف ده يوم طلع عمل صف جنبني كنت بتعمل ايه تضايق على المسلمين ليه وتفعل بهم ذلك ليه انا بقول لو ان هذا الزحام زحام محرم يا شيخ والوقوف في الصف الاول هذا مستحب فكيف ترتكب محرما حتى تصل الى مستحب ده فقه ليس فقها في شيء بل هو عكس الفقه والصلاح. فبقول لا لو أنني أتيت ووجدت زحاما كبيرا على الصف الأول وقفت في الصف العاشر لأجرت أجر الصف الأول طالما أنني جئت وجئت لهذا الأمر ولما رايت الزحام تركته لله فالله يعلم من قلبك حرصك على الصف الأول ويعطيك أجرا زائدا على تركك للمحرم امتثالا لأمره وضحت لأني هذه مشكلة كل سنة وأنا كنت أدخل المشكلة عندنا في مصر وجدتها في يعني في في, في أماكن كثيرة جدا. شخص من قتي نفسه نص علي في شرح على الزاد وغيره وغيره من آه العين. طيب عشان الأذن نكتفي يعني بهذه المعاني ونقول لا يضار في إيه. في القرب يبقى الحديث ده من حسن إسلام المرء يتركوا بما وحديث لا يوم من أحدكم من النهاردة للاسبوع الجاي نحاول أن نطبق وأنا أتمنى أن كل أحد يجيب ورقة مكتوبة وأن اللي يتابعون على النت يبعتوننا ورقة على الموقع بتاع المعهد أو المنتدى بتاع المعهد نشوف إحنا طبقنا أقدموا الحديث خلال هذا الأسبوع سبحانك اللهم وبحمدك